ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله الضانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وقالع لهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا